الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله estão fazendo estão fazendo الله اكبر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 عنهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترغن الجحيم ثم ترونها عينا اليقين ثم لتسألن يومئذ عن نعيم الله اكبر الله سمع الله للامن حمده ربنا ولك الحمد الله اكبر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 مَن لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَهَ الَّذِي جَمَعَ مَالَهُ وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْخُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْخُطَمَةُ نَارٌ لَهَا الْمُوقَدُ التي تطبع على الافئده انما عليهم مؤصده في عمد ممذده الله اكبر الله